والشيوعين تنبع الإنسان يأخذون أفغانستان وروسيا تتفق قالوا يا نسان راضي أن تترك الشيوعية قالوا نعم قالوا إذا صدق نحن سنتكفل بميزانية أفغانستان فقط اترك الشيوعية وروسيا كان مع وزير التجارة اسمه جلالر شيوعي رجع داود قدم تقرير هذا جلالر الجلالر روسيا اتفق هذا داود مع السعوديه ان يترك الشيوعيه بعدها بأكم يوم دخل عمل له الانقلاب الشيوعي ذبحوه هو وأولاده على سجاد القس وجاءوا بالشعب مالك لا تسمعون يعني مش واضح الان واضح الان تسمعون جيد فالمهم زبحوا وجاء تراقي عندما جاء تراقي عندما جاء تراقي هذا زعيم الحزب الشوية ومأسته العلماء اجتمعوا قالوا هذا كافر يجب جب كتالي العلماء كانت طيبه جدا صار العالم في هذه القرية يخرج امام المسجد يخرج يلحقه القرية من في الساحة حكمة يارو رباني فإما ينضم بحكمة يارو رباني وفجأ في سنة وإذا بحكمة يارو رباني يقودان معظم الشعب الأفغاني ضد الشيوعين اقترب المجاهدون من من كابل هذا الحكم يسقط بأيديهم طبعا كرامات عديدة الشعب الأفغاني الحقيقة ضحى تضحيات. في السنة الأولى هذه بعد مجيء تراقي عجيبة هم بدأوا كما بدأ الشعب الفلسطيني بالحجارة والعصي لكن كل الشعب مشترك كل الشعب ف ولذلك نحن إن شاء الله نأمل أن الجهاد في فلسطين يتطور أن يتطور الجهاد ويصبح كالجهاد في داخل افغانستان ان شاء الله لكن ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يبني الحقوق ولا يحق فللقتلى لأجيال حياه وللاسراف دن لهم وعفو وللحريه الحمراء باب بكل يد مدرجه تدق في السنه الاولى قدم الشعب الأفغاني مئتي ألف شهيد مئتين ألف شهيد في أيام تراق في يوم واحد في هراق قدموا أربعة وعشرين ألف شهيدا ألف شهيد أربعة وعشرين ألف شهيد في يوم واحد ولذلك نحن نأمل أن شعبنا المسلم مش شعبنا الفلسطيني أنا من فلسطين لكن أنا شعبي هو شعب المسلم شعبنا المسلم في فلسطين أن يزيدوا حركتهم ويطوروا معركتهم من الحجر إلى القنبلة إن شاء الله وعندها تزلزل الأرض زلزالا أقول اقترب المجاهدون من تراقي فراقي لا يستطيع أن يرد جماهير تتسابق على الموت يريدون الجنة الاسلام والحقيقة تنزل في السنة الأولى من الكرامات على هذا الشعب الصابر ما لم يتنزل عليه في السنوات الأخرى لأنه لا يحمل إلا الحجاره والعصي. يهجمون على الدبابة والدبابة ترش حتى يصعدوا إلى قمة إلى فوهتها ويلقون الحجر على من في داخلها فيقتلون الذين في داخلها والله يا جلال الدين حقاني قال كنا نمسك بفوهة الزكوية والدشك المفتوح علينا نمسكه نمسكه فأيدينا بالسخونة الحديد لا تستطيع الى المسجد مكه لدينا اليد نمسك و وهكذا ورشا وشاتي كابي ما كنت ببوها من بيت وهم تحت هكذا يعني أقرب بلد بابا من فوهة الرجال يا سلام يا سلام الحقيقة يعني أنا ما يا سلام بالشعب سلام يا أنا... الانسان قد يعجب اول مقابله او اول شهر ثم المعامله تزيل الاعجاب تدريجيا التعامل يزيل الانشداد ويزيل الانبهار تدريجيا اما انا فكلما زادت بي الايام مواكبة لهذا الشعب الكريم الأصيل كلما ازددت به اعجابا وانبهارا وحبا وثقة يا جماع ربنا اختاره لينقذ الأمة الإسلامية هذا الشعب حتى يكون نموذجا للأمة الإسلامية حتى يقول للامه الإسلامية هذا شعب فقير أعزل خاض معركة مع أكبر القوى في العالم ثم نصرته عليك عليك فعل الله توكلوا ان كنتم مسلمين من كل ناحيه الله عنده رجوله عنده إباء عنده وفاء عنده نقوه عنده حياء عنده كرم كل الصفات الفطريه والسبب انه ما توثق بالحضاره الغربيه ما انغمت بالحضاره الغربيه التي افسدت فطرته نحن يعني الحمد لله الجيل اللي راجع من مصر ومن الاردن ومن الامارات ومن السعوديه وما الى من يعني معظم انحاء العالم العربي هذا شيء يسرع الصدر ويبهج النفس ويطمئن القلب لكن احنا ايه مثل ثوب ثوب اضبط انكب, انكب عليه حبر من هون وانكب عليه دواء احمر ويود ومن هنا زيت ومن هنا سمني وغسلنا وكلور لكن ظل بصع الشعب الأفغاني بقي ثوبا أبيض ما في ولا بقعة حذر عليه ولا زيت مكب عليه ولا ثمن، ولا دهن ولا غير أبيض خام خام طيبه أصالة تجد عنده الأصالة والكلام عنه يطول أهيم به حبا وعشقا وإلفة هيام شجيرات الحدائق بالطير الحقيقة أحبه كثيرا وأكبره معجب به رغم أن الواحد عرف عيوب كثيرا منه لكن بقيت صفات الأصالة باطية على كل عيب آخر فالشعر يعني البذل ودفع تنزل الكرامات كثيرة نعم وقال جلال الدين حقاني قال ربنا ينظر إلينا والناقص يسده الناقص يسده قال في السنوات السنة الأولى والسنة الثانية ما كان عندنا مضادات للدبابات ار بي جي، فحصل أكثر من مرة أن تكثر الدبابات مننا ولا يبقى إلا الله، فتدور معركة على الدبابات، تحرق دبابات ويخرج الجيش الأفغان، فالله عز وجل كان يسدهم هذه ناحية، ثم ساق الله إلينا الأر بي جي مضاد للدبابات. صرنا نفقد هذه من المعارك بقيه الطائرات ما عندنا مضادات لها فصار رب العالمين يسوق الينا الطيور التي تدافع عنا سات الطائره تحتها طيور تحتها طيور تقصف تقصف تقصف والطيور تحتها طيب اطلق رصاصه في المنطقة المنطقه تهرب كل الطيور من المنطقه ايش هذا الطير اللي ملزق في الطياره والقذيفه طن كامل فأنا المهم اذا حضرت الطيور لا يحصل ضرر قال ثمانيه اشهر جلال الدين والطيران يقصفنا كل يوم مرتين او ثلاثه ولم يستشهد منا واحد حتى الأولاد الصغار الأولاد الصغار صاروا يفهمون هذه القضية إذا مرت الطائرات الطائرات إذا ليس معها طيور معناته ما في قصر ما يهربوا، يلعبون إذا مرت الطيور معها معناته في قصر فيهربون ويكتبعون نعم ثم إيه وهذه الطيور الحقيقه جعلت واحد صحفي كاثوليكي شيوعي ايطالي يعني جامع السوء من كل النواحي ايطالي شيوعي كاثوليكي جاء ينقل اخبار المعركه وشهد معركه من هذه المعارك وراء الطيور وظن ان المجاهدين انتهوا لم يقتل منهم احد رجع على التلفزيون الايطالي واعلن اسلامه قال له ما السبب قال له أنا رأيت الطيور تدافع عنهم قال له التلفزيون الايطالي بيفهم مثلنا هذا المذيع التلفزيوني قال له أنت تصدق هذه الخرافات؟ قال له لن أكذب عيني أما ان تصدق أو كذب كل واحد وأسلم وقال لي الطلاب في روما إنه يصلي معنا الجمعة في المركز الإسلامي المهم الله عز وجل سرق لهم الصواريخ فاختفتوا الطيور من يوم ما جاءت صواريخ خلاص صارت الطيور ما تأتي ليه؟ لانه صار يعتمد على الوسائل الماديه وكلما كثرت الوسائل الماديه يقل, يقل التجرد والتوكل على الله عز وجل فالله عز وجل يعطيهم وسائل ماديه فيقلل الكرامات الربانيه عليه في واحد قادم من كندا ما صدقها ايش كلام الشيخ عبد الله هذا الخراريف ايش العصبير هذه اللي بتديوها مع المجاهدين جاي حامل هالكاميرا وقال أنا سأصور هذه الطيور وأخذها إلى مختبر البيولوجيا والأحياء عندنا في كندا حتى أرى أي لعلها طيور كانت في في عصر من العصور وانقرضت ها طيب أدى الأخ الكريم بفهم كندا فصور صور وأخذ صور الطائرات وصور الرصاص النازل والقذائف وأوراق الشجر والطيور وما إلى ذلك ورجع على أم... إلى كندا وحمض الأفلام وأخرج الصور حتى الذرات الصغيرة خرجت إلا صور الطيور لم يخرج منها شيء والله حدثني إياه بنفسي هذه صدق صدق الكرامات صدقوها لكن الكرامات ما كان يعني ليست هي التي نصرت المجاهدين الأفغان الذي نصر المجاهدين الافغان توكلهم على الله عز وجل وصبرهم في بيضان القتال سحقوا تحقا سحقوا تحقا لكن مجاهد أمضى عشر سنوات في داخل افغانستان يحصل معه مرة في العشر سنوات أن يكون في مأزق فينجيه رب العزه بكرامة من الكرامة فنحن كتبنا كرامة هذا وكرامة هذا وكرامة هذا وجمعناه والكرامات كثيرة وليس هنا مجال لذكره وإذا ظل عندنا إن شاء الله مجال بنحدثكم بعض الكرامات المهم دخلت روسيا لما وجدت أن تراقي ما استطاع ذبح حفيظ الله أمين تراقي قتله وإيه كيف قتله؟ اعتقله ووضع مخده على وجهه وضعد عليه حتى مات هذه طريقة مؤسسة طريق هذا المكافأة مؤسس الحزب الشيوعي من نائبه الأول ورئيسه زرائه حفظ الله عمين حفظ الله عمين جاء على الحكم حكم ثلاث أشهر وجدوا من المجاهدين اقتربوا من كابل في دخلت روسيا لما دخلت روسيا اقترب أول ما وجهت إلى حفظ الله عمين حفظ الله عمين في مكتبه فبدأ الرصاب, بدأ الرصاب يطلق على المكتب والمدفعية وغير ذلك قالوا يطلع لعل الاشرار يظلموا الاشرار يعني ايه المجاهدين قالوا لا اصحابك اللي يظلموا روسيا قالوا أيه روسيا قالوا كلهم إيش بدوا موقع لهم عليه ما هو ايش إيش موقعهم نعم قالوا قالوا ما في رصاصة رصاصة ولا بيتفاهم معه جرح حفظ الله امين نقلوا برجله جرب جريج له مثل الكلب تحت ربيزة من ربيزات المطبخ استحموا عليه المطبخ ابن تصدى قتلوه ثم قتلوا وحبظ الله أمين ومن راس الدرج جرجرو وربطوه قبابي وصافوا به في توارع كابل وأعلنوا بابرك كارمن رئيسا لدولة أفغانستان وإعلان تحرير أفغانستان وفتحوا السجون وخرج سياف من السجن ليقود هذا الجهاد المبارك هم لا يدرون السياف حي والله عز وجل أعده حتى هذه الآياء وقصة نجاته عجيبة تحتاج محاضرة ثانية وامتد القتال كان المخطط سمسل 1980 إنهاء أفغانستان 1981 احتلال باكستان وبلوشستان والوقوف على الخليج العربي وبحر العرب كان زمان وقتمت والله فسر نمجح بدل ما توكلوا كبسات بتوكلوا كبسات عروسكم كانت من الشيوعيين بل مهم اول سنه ثاني سنه ثالث سنه رابع سنه والخسائر والهزائم متواصله والشعب الاغاني مواصب جهاده الشيخ الـ يعني الـ الشيخ سياط المجاهدون ياتون يشرحون يشرحون للعالم الإسلام يا جماعه نحن مجاهدون منتصرون على, على روس قلوا له انتم مجانين انتم بدكم روسيا انا جيت للشيخ عبد المجيد الزنداني اول سنه الف وثمانين وثمانين رجعت يا شيخ عبد المجيد قال لي نام قلت له المجاهدون ميزان القوى ميزان القوى كفته راجحه قال نعم كفته راجحه لصالح الشيوعيين الروس قلت له لا لصالح المجاهدين قلت لله لا انت شيخ عبدالعزام متيم في هوا فقلت له يا شيخ عبد المجيد المجاهدون منتصرون جند الله منتصرون تعال وانظر ما صدق اول ثاني ثالث بعدين جريناه جال الشيخ عبد المجيد لما وقف بنفسه على الجهاد قال سبحان لا اله الا الله وحاولت روسيا خلال الثلاث سنوات الاخيره كما حدثنا بالام ان تخرج بناء وجهها وبورق تنزع عليها امريكا تنزع عليها المجاهدون وعملوا ورقه جنيب وعاولوا تروح صرح بعد طرح وورقه بعد ورقه وما الى ذلك والمجاهدون لا لا لقد كان هذا الجهاد من اجل قيام دوله اسلاميه لن يلقى السلاح حتى تقوم دوله الاسلام في كابل يا سلام اين تربى هؤلاء والله السنه الاخيره هذه الناس المشركين امثالكم الطيبون والله طيبون مخلصون يحبون هذا الجهاد ويحبون المجاهدين كل أسبوع يأتنا بفرد ايه يا جماعة اقبلوا بأنصاف الحلول يا جماعة ما زالوا لكم شوية حتى الروس ينتحبوا يا جماعة لين يا جماعة الجهاد لا خندق خندق القتال بجانبه خندق السياسة يجب أن نتقن أن نتقن دورنا في خندق القتال وفي خندق السياسة والله صنعنا السياسة سبعتنا والله لو ردينا عليهم ضاعت أفغان السام فمش يكون عليهم رحمة بنا من غير الديان ولكن وين من الآفاق يطل عليهم سياف حكمة يار ويونس خالف وهم هنا في السبع في قمه الجهاد التي أنضجت نفوسهم وأصبحت هاماتهم تناطح السحاب وقد نطحوا بعرنينهم المشمخر الجوزاء وطاولوا عنان السماء هؤلاء كيف يقبلون بحلول روسيه امريكيه وكل واحد منهم كان لسانح لي يقول ااطرح المجد عن كتفي أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجع والمشرفية يعني السيوم أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه اللي هو إيه مجد جهاز وأطلب وأبحث عنه في مكان آخر مو على كتفي وأطرح الغيث الرز في غمدي في غمدي السيف وأنتجع أبحث عن الكلام في مكان ثاني، والرزق في مكان ثاني، هو أنا الرزق في قمت السهر، وجهي تحتفل رزقي تحت لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع. الحمد لله انهم ما ردوا على الناصحين من العالم العربي، والحمد لله أنهم ما ردوا على السياسيين الطيبين من العالم العربي ليه؟ لأنهم في قمة لم تصعد إليها نفوس الطيبين الذين لم يتذوقوا الجهاد ولم يصلوا بناره ولم ينضجوا على حرارته ولم يبرزوا من خلال أسونه المضطرم النفوس تتفع في ميدان الجهاد بحيث خلاص تتحرر كما قلنا بالأمر من كل الأرض بكثيركم هاي كثيرين اللي الناس في حرب وبكفي لو أنهيت المحاضره من المحاضره ها فالمهم اخيرا خرجت روسيا من داخل افغانستان هاربه موليه ممزقه تاركه وراءها خزيها وعارها وذلها لم تحمل ورقة صغيرة واحدة تحفظ بهما والأوجها على العالم ولا ورقة يا سلام يا سلام إن حاجة الأمة لأبناء الدعوات الذين ينضجون عبر مرارة الطريق وحرارة المعركة أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء لأن هؤلاء هم الصمام الامن لأرضها وعرضها ودينها واموالها وأبنائها وكل أمة خلت من هذه القيادات الأمينة الناضجة التي دفعت التكاليف على الطريق ونضجت عبر المحن المتتالية ومن خلال, ومن خلال مرارة المعارك المتواصلة إنها أمة محرومة تباع بين عشية وضحاها بمالها وعرضها وأرضها على مائدة من الموائد الخضراء أو في ليلة من الليالي بكأس راح أو برقصه غانية والحقيقة أنا أكبر هؤلاء الذين قادوا هذه المسيرة وأقفت بالذكر القادة في داخل افغانستان وأقفت بالذكر كذلك القادة الأربعة الذين قادوا هذه المسيرة سيئات حكمة يار رباني خالص أرجو الله عز وجل أن يبارك في حياتهم وفي جهودهم وأن يجعلوا وان يجدوا نتيجه اعمالهم في صحائفهم يوم توضع تضع كل مثقله حملها امام الميزان ايها الاخوه هذا الجهاد المشرف الكريم الذي زلزل الارض كلها وايقظ الامه الاسلاميه بقضها وقضيبها وهز الارض المباركه وايقظ ابناءها لا تظنوا أن فلسطين بعيدة عن أفغانستان لقد كانت فلسطين صدا من, ال... من أصداء القذائف التي تلقى فوق دور الهندكوش وأنا أعرف أن أبناء فلسطين المسلمين كانت أسماء سياه وحكمه يار أناشيد تستعذبها تستعذبها ألسنتهم وتستهويها أسئدتهم كنت أسمعهم وهم يرددون منذ سنوات أخي يا سياه الروس منك تخاف أخي يا حكمه يار على مثل النار بالنرجال تعد جيال تقوم الليل تهد جبال كسياه الصامد هذه اناشيد ام الفحم واناشيد الارض المحتله واناشيد البطن الغربيه منذ سنوات نرجو الله عز وجل ان يقر عيون المؤمنين بنصره المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي السودان وفي تشاد وفي اريتريا وفي اليمن وفي كل مكان والله اللهم صل على محمد وعلى اخيرا كان اوصيكم بتقوى الله عز وجل وتلاوه القران وحب النسان واحسن كذلك بالحدث الطالبين اكتب <تصفيق> <تصفيق> ف... وحب الصالحين وأوسلكم كذلك بعدم نسيان المجاهدين خاصة من اموالكم وأنا أرى أولا مجلة الجهاد مجلة البناء المفقود لئيد المعركة هذه يجب ان تتابعوها وتقراوها حقا حقا والله ان الدماء التي كتبت بها هذه الكلمات اكثر من كلماتها والارواح التي فسقطت والتابع لها لان الرب غالبا اكثر من كلماتها او اكثر من جملها فتاريخ يكتب في الدماء فاقرؤوا اكيف انفسكم عشر دقائق ربع ساعه اقرؤوا لهيب المعركه وهي نصبرها اسبوعيا وقرأوا مدلة الجهاد وهي شهرية وكذلك تابعوا أكبر انتصارات المعارك في ذلك الأخوان وتابعوا أكبر المعاركة في فلسطين ولا تنسوا كذلك أن هؤلاء المجاهدين كان سألني أفضل قبل أيام ماذا تريد للمجاهدين قلت أريد أن توصر الطعام فقط للمجاهدين الذين يحضرونه كابل وقنزهار ومنذرهار اللي هي جلالة هل تستطيعون ان تدفعوا ثمن قطر؟ نريد منكم ثمن القطر للمجاهدين الذين حول جلال عزالة وحول قنزهار وحول كابل وأنا إن شاء الله بالنسبة لأخواتنا النساء والإخواننا بالنسبة لأخواتنا ستقصص ان شاء الله ساعة من ساعات السحر لكل من تبرضع دفلية للجهاد في سبيل الله أن يحفظها الله في نفسها ومالها وعبطها ودينها في الدنيا والاخره الله أكبر وكذلك لاخواننا الذين يتبرضعون ان شاء الله سنقصد في ساعة في السحر أن يبارك الله لهم في عموالهم والله يعني النعم لا يعزل وجل على الإنسان كرم النفس وما من ذلك ويأخذ من أغنين الذي يأخذ منه يعيش في الدنيا في فقراء ويحاسب في الآخرة في حساب الاغنياء وما من يعني من نعم الله كرم النفس لأن الذي تبذله سيعوضه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة ثلاث اقسم عليها وأنا صادق والله كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص, صدق ما, ما نقص مال من صدقه وكما قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يا أيها الاخوه خصصوا خمس في الماء من رواتبكم في كل شهر للجهاد في افغانستان حتى ينتصر شهرين ثلاث بس خمسة بالمئة وأحسب قلنا لهم قلت لهم في أمريكا قسموا أسبوعكم أربعا الأسبوع الأول لا مرتب. قسموا شهركم أربع سابع الأسبوع الأول لا مرتبات ووفروا زمن المرتبات للجهاد الأسبوع الثاني لا لحم فيه ووفروا ثمن اللحم لصندوق الجهاد المعلق في كل بيت يجب أن يعلق في كل بيت صندوق يسمى صندوق الجهاد والأسبوع الثالث لا فواكه فيه ووفروا ثمن الفواكه لصندوق الجهاد والأسبوع الرابع كله كما شئتم تستطيعون أن تعيشوا اسبوعا بلا مرطبات ولا تموتوا تستطيعوا وأسبوع بلا لحم تستطيعوا وأسبوع بلا فواكه تستطيعوا وقلت لاهل لأولاد فلسطين لشباب فلسطين ولتجار فلسطين تخططوا يا ابناء فلسطين اجعلوا سنه 1989 اجعلوها لكم شعارا لا جديد هذا العام للبيت ولا جديد في اللباس ولا جديد في السياره ولا جديد في الكنبات ولا جديد في الفراش ولا جديد في الاثاث كلما قالت لك زوجتك نريد ثوبا جديدا قل لها كم ثمن الثوب ثمن الثوب أربعين ريال أربعين ريال في صندوق الجهاد يكفي عندك تسعة وعشرين ثوب يكفي لا حاجة لك بالثلاثين أنت كلما فكرت بتفصيل ثوب جديد كم ثمن الثوب أربعين ريال ثلاثين ريال في صندوق الجهاد السيارة تريد أن تبدلها اصبر على نفسك كانت الألف تتعمية ما في جديد كم من بين السيارة الجديدة والقديمة؟ خمس سالف ريال عشر سالف ريال ادفعها لصندوق الجهاد ولا تعطيها لأفغانستان يا ابن فلسطين لا تعطيها لأفغانستان لا تمن بس تعطيها لأبناء فلسطين أنت تكون نريد أن نحرر فلسطين أنت كذلك صندوقك يا ابن فلسطين صندوق الجهاد الذي يعلق في صدر البيت يجب أن يكون لفلسطين ويجب أن تضغطوا على أنفسكم وتتخطفوا إن كنتم جادين إن كنتم صادقين مع الله أنكم تريدون فعلا أن تحرروا فلسطين اقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالمناسبة لجنة الدعوة جاءتني شباب من لجنة الدعوة قبل أن آتي إلى المحاضرة وقالوا أنه عندهم حصالات وعندهم يعني بطاقات كم تدفع في الشهر وبالمناسبة لجنة الدعوة أنا أثق بهم وأزكيهم لجنة الدعوة الكويتية ولقد قامت بمجاهيد بمجهود كبيرة في ميدان الصحة أوقفت الزحف الصليبي وهزمتها الحمد لله رب العالمين لجنة الدعوة الكويتية اتفقت مع نقابة الأطباء في القاهرة وجاءت بأطباء من القاهرة وفتحوا مستشفيات ووزعوا مستشفيات متنقلة على الحدود صالح كامل حفظه الله وبارك صالح كامل التاجر السعودي من جدة جاء بثمن بثمانية غرف عمليات متنقلة وضعوها على الحدود مجهزة من أحدث الأجهزة فلزمة الدعوه تلتقطهم من الحدود وتتلقاهم هذه غرف العمليات على الحدود ثم ينقلونهم إلى مستشفيات مركزية وقد أنشأوا مستشفى الفوزان. في بشاور للرجال ومستشفى للنساء وجزاهم الله خيرا فإن تبرعتم لهم فأنتم كذلك تضعون أمالكم في أياد أمينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ختام هذه المحاضرة وقبل أن نفتح مجال الأسئلة هناك أسئلة كثيرة وردتنا أرجو عدم أرسال المجيد من الأسئلة قبل توجيه الأسئلة الجبيرة في الشيخ أضل الله الزام نشكر والشكر الجزيل وهناك أمانة في رقبتي وفي عنقه قللت بإبلاغي لكم من الأستاذ عبد الرسول سيارة رئيس الزراعة حكومة المجاهدين وهي طلب الدعاء منكم قلت تريد شيئا من قطر وكالي مرار قال أمان أستحقك بالله أنصدت من الإخوة الدعاء لنا فاذكروا أيها الإخوة والاخوات في سجودكم من الدعاء للمجاهدين فهم بامس الحاجة إلى سلاح الدعاء من اخواني أكثروا من دعاء نبدأ برجاء روسيا أخواني deze vragen zijn allemaal van belang voor de democratie in Afghanistan. De eerste vraag is: de rol van de De media zijn de de de وجدتها الكهات تتاثر هذا. يا أيها <تصفيق> الإخوة رجاء منكم فوق الفلوس يجاكم بابه خيراً إما أن تنجيكوا وإما أن أجزت عليكم وانتو كيفكم ولي أجزت عليكم وخلي أشياء مثل الجهاد في أفغانستان أو في بين الشباب العاودي يقول وبالمجال الجهاد في المنطقة هذه. لا إن شاء الله نحن نظن أن انتصار الجاهزي في أفغانستان سيزيد الصحوة وسيخدم الجهاد في الأرض كلها إن شاء الله وأول ما يخدم إن شاء الله الجهاد في فلسطين لأن يعني هنالك عهودا أخذها قادة الجهاد على أنفسهم أن يحرر المسجد الأقصى على الأقل يساعدون في تحريره يا إخوان نص في دستورهم على أن هذه الدولة دولة جهادية وبرنامجها تحرير الأقصى بعد تحرير كابل في الدستور ولذلك الدول العالمية كلها أطلقين وين المصيبة نريد أن نؤيد هذه المصيبة الجهاد يريدون هل يريد ان, أن يحرر المسجد الاقصى سؤال يقول اذا كان احد الشباب يريد ان يجاهد ولكن اهله غير موافقين على الجهاد ماذا يفعل لا استئذان في قروض الاعيان قاعدة الاصوليه الفقهيه لا استئذان في قروض الاعيان الجهاد فرض عين ولا استئذان عندما يتعين الجهاد باتفاق الفقهاء جميعا والأصوليين والمفسرين والمحدثين إذا وطئت شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك المنطقة حتى يخرج الولد دون إذن والده والعمدين دون إذن دائمه الدين لا يمنع وعدم رضا الوالدين لا يمنع ولذلك جاءني بعض الشباب هناك قال لي اتصلت أمي في التليفون تبكي وتقول أنا غاضبه عليك والدي يقول الله لا يرضى عليك قلت كل له كلما غضبوا كلما رضي الرحمن لأنك أغضبتهم في رضا الرحمن ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعدم الجهاد إنما هو طاعة للمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف فلا طاعة للوالدين بنص الفقهاء إذا أصبح الجهاد فرض عين سؤال هل المجاهدون يحتاجون إلى مجاهدين أكثر؟ أيها طبعا يحتاجون مجاهدين بس يكونوا ناضجين شابا ناضجا يعرف الأرضية التي يقف عليها والشعب الذي يتعامل معه والمعركة التي يخوضها يعرف ضخامه المعركة على الإسلام ما يجيطلع على مسألة صغيرة؟ الاطفال بيطلق بسرعه وإلا تقول له لا تحطي على صدرك يقول لي أنا ما بترك السنة يا أخي مشيها على مذهب أحمد أحمد بن حنبل شيخ السنة وشيخ السلف وصاحب العقيدة السليمة كان يضع يديه بين الصدر والسرة مشيها على مذهب أحمد وشيخ مسجدك أفهمني الإمام أحمد مشيها على مذهب الشافعي ما يا عمك بطبعني بي والكل الناس ما بتسمج إلا شيخ مسجدات إلا على ما كنت حط إيده نزلها شوي. سؤال ما هي نصيحتهم يسير الشباب المتضاؤع عندها نرجو الله أن يديهم والله يعني أنا كما قال أبو الطيب عجبت لمن له قدر وحد قد جاءني قام وحدث وينبُو نبوة القضم الكهاني كأنه نصل صدي ومن يجد السبيل إلى المعالي ولا يضر المطية بلا تنامي ولم في عيوب الناس عيبا كنص القادرين على التمام شبنتي ميت أثنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والعدل وقعدت مكتوب اليدين تقول حاربني الزمن ان لم يقم بالعدي انت فمن يقوم به اذا شب وين ما رحت مياكل شارب نايم والله اكدت اقلهم عجبت لشب اعجب كيف يخاف ها كما قالوا الجزائريين في مثلهم لا دار ولا دوار ولا عاش في الدار ايش خايف وإن ما روحت ميكل شارك كما قال الشافعي أنا إن عشت فلست اعدم قوتا ولا إن ميت فلست اعدم صبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا <تصفيق> ايش قاعد لي المعارك مصطرمة وقاعد لي بتناكش عاطت رجل على رجل حرب النجوم هاي ايه الافغان الثاني يا اخي ليش نروح على افغانستان ما نروح على فلسطين وحد ما راكد له على فلسطين شلون نروح على فلسطين ان الذي تتعلق بنا فلسطين لا يجوز ان ياتي الاولى مش لا يجوز الاولى ان يذهب الى فلسطين وانا امنع كل فلسطيني ان ياتي الى إذا استطاع استطاعني قتل في فلسطين لكن لا دي هنا ولا هنا ولا لا ولا بدك أقول لك وإنت هنا ترجع فلسطين بالرمات كنترول تعرفوا الرمات كنترول التفجير عن السيارات الحديثة هذه بيفتحوها بالرمات كنترول يكون عنده ايه جهة صغير ازرار بدق على الازرار وهو في داخل الغرفة النوم بتشغل السيارة بدنا نشغل فلسطين بالرمات كنترول فشل شل يعني معركة محتدمة برام كما قال ابن المبارك كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا قشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد أتسبى المسلمات بكل صغر وعيش المسلمين إذا يطيبوا أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فكل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا أنا علمتم أن الفقهاء عبتوا أنه إذا سبيت براتهم في المشرك واجب على أهل المغرب أن يفتدوها ولا استنفذت جميع أموالهم وإن لم يقبل الكفار أن يفتدوها يجب على أهل المغرب أهل طنجة أن يتحركوا إلى اندونيسيا لإنقاذ المرأة المسلمة من عيد الكفار لقد أثى الفقهاء على أنه إذا تبيت امرأة يتعين الجهاد على الأمة الإسلامية كلها حتى تنقذ الآن تعالوا معي وانظروا في أفغانستان كم من النساء القين بأنفسهن في نهر قنر أو نهر كابل فرارا بأعراضهن من الروس كم من الطائرات كانت تحط فتنتقل خوادر العواتف من خدورهم الحطان حطان رزان لم تزن بريبة يأخذونها من خدرها ويأخذونها بالطائرات ثم ينزعون ثيابها ويعرونها ويفتكون بعرضها ثم يلقونها وتتمزق أشلاء عارية فوق بيتها أين همة الإسلام أين رجولة المسلمين أين أخوة الإسلام أين العزة الإسلامية أين المسلم أخو المسلم وما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتقص فيه أو, أو ينتهك فيه عرضه أو تنتقص فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه وما من مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من, من, من, من, من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته واحدة بواحدة إذا خذلتم هؤلاء ليس هؤلاء سيخذلونكم الله سيخذلكم في موطن تحبون أن تنتصروا فيه فالشباب ياتف. ثم هذا ميدان الرجال وإذا اتخذناك في هذا الميدان أين, ستكون؟ بالله أين ستقضي إجازتك أربع عشر إجازت في الصيف عشر، وين تقضيها في تركيا في أوروبا في بانكوك وين رايح ألا تستحي من رب العالمين عشر سنوات ما فق سمعك النات الأيام ولا صيحات الثكالة ولا آهات المكلومين ولا زفرات المكروبين سؤال هنا يقول هل التبرعات التي تجمع الصناديق ستحول مباشرة من الاثنين إلى الرابع إلى الثاني أن هل عبر أي منظمات؟ وهل رفض وفد الدول المتضررين استضياع أم عمل شيء في السير على البعض؟ ما شاء الله. أنت جواب عليه الشيخ. الجواب على هذا مثابرات التي تجمع تتحول معنا إن شاء الله مع قضية الشيخ عبد الله عزام ونعمل فيه شكات في الدول ويجمع المبلغ نعمل فيه شكات وأمن أراد أن يرشي بس الشغل عبد الله عزام فلا بأس. ولكن الأفضل أن يضع نفدي لأنه وضع شيء يعني هو كان أخر حاجة. ننفس نفس الشيء نفس نفس الشيء لو وضع شيء أيضاً ممكن الشيك أشياء يوقفه ويسجله. لا لا نفس الشيء ما... ما في فرق بين الشيك والورق وال... ما في فرق بالريال الفطري بأي شيء. شاء الله ما في طب فرق مشكلة ممكن عند الشراء يبدأ. سال سال الصبح ي... يحول إلى دولار. هذا طبعاً. هذا هاشم العوض ف. يحولوه. لا خاسم جزا وفير صغير والشهيد حسن العور وما شاء الله قطر قدم ثلاثة شهداء بارك الله فيهم أكثر بلد خليجي من دول الخليج قدم شهداء هو قطر وأكثر بلد خليجي جاء جاءنا منه مجاهدون في قطر الله. الحمد لله. أكثر بلد خليجي جاءنا منه مجاهدون هم قطر ونحن راضون عن شباب قطر الحقيقة الكويت للاسف ما جاء منها مجاهدون ما جاء جاء منها اموال الشعب قدم اموال جزاه الله خيرا لكن كل ما ارسلوا فل تتسلط علينا مجله السياسي جريده السياسي والوطن وتنزل بالمجاهدين كل قرش مقابل مقال ذم وتانيبه وتقبيح بالمجاهدين الكويت ما جاءنا منها إلا القليل القليل القليل يعني كان مر علينا فترات كان عندنا واحد كويتي فكنت كلهم يا إخوة حابوا على الكويت خلي سفيرنا للكويت عندنا ما توجهوا على المعارك ما. لا ما إحنا يعني عاتبون على شباب الكويت وخاصة أن فيها تيارا إسلاميا قويا تيارا إسلاميا قويا أين إذا ما ظهر في أرض الجهاد إحنا فقط لنا نقعد نقرا كتب لا نحن عاتبون على شباب الكويت وراضون عن شباب قطر وراضون اكثر من شباب من قطر عن شباب السعوديه شباب السعوديه جاء منهم الثابتون في المعارك حوالي خمسمائه شاب استشهد من السعوديه حتى الان اربعون شهيدا أكثر بلد عربي قدمت شهداء هي السعودية فجزاهم الله خيرا أسوك والله يحنين ما كنا نظن أن هذا الخير موجود في هذا البلد تجارها أبناؤها وكذلك حكومتها وقفت موقفا مجربا بجانب المجاهدين وجزاهم الله خيرا عن وقفتهم واعترافهم بهذه الخطوة الجريئة اعترافهم بحكومة المجاهدين هذه خطوة ليست قليلة أن تتحدى العالم كله وتعترف أمريكا ما اعترفت هي لا اعترفت وعوتبت من أمريكا وعوتبت حتى من بعض الدول الخليجية عاتبوها أنتم تفهموا يا جماعه اتعقلوا اتسبكوا على الخير ليش هيك بتعملوا خير لازم تكونوا متعقلين يجب ان لا يتمعر وجهكم غضبا لله يجب ان لا تكونوا الحك... يجب أن تكونوا حكماء جزاهم الله خيرا عن هذا الموقف وموقف السعوديه باعترافها طبعا لهم سيئاتهم وافر الله لهم بسئات اما الحكومه الوحيده تقريبا التي امدت الجهاد الحكومه أقول ليس الشعب الحكومة التي أمدت الجهاد بأكثر من ألف مليون دولار هي حكومة, حكومة السعودية أكثر دفعت دفعت السعودية للجهاد عبر السنوات الثمانية ألفين مليون دولار ألفين مليون دولار ثم توجتها بهذا الموقف المشرف دعك عن التبرعات الشعبية ودعك عن الشباب ودعت عن الشهداء لا بل موقف الحكومة نرجو الله أن يديهم خير الجزاء عن هذا الموقف نرجو الله أن يديهم خير الجزاء ويغفر لهم ذنوبهم الكبيرة سؤال هنا نرجو من طبيعة الشيخ عبد الله الجاوة خيرا أن يغفر الإجابة تنال من جوالات كل سؤال على الله الله. الله. ما شاء الله يجيب أمضي استكملوا ما بعده ما في المرأة التي في فلسطين وهي تجاهد عن بلدها وهي غير محجبة وكاشف الرأس ولبس الملابس الخصيرة. المرأة في فلسطين يعني التي تدافع عن أرضها تكون بفريضة وتترك فريضة فريضة اللباس تتركها وفريضة الجهات تقوم بها فلنر الله عز وجل أن يتوب عليها ويسترها. مم. نعم. ماذا عن الشائع الذي قال؟ أن المجاهدين ها في الطيور تجروا في الغار الجوية جبت مني لا. لا لا أنا رأيت بعيني هذا أنا رأيت الطيور نعم سؤال ثاني ماذا عن الموقف العربي من أفغانستان ومساعدات العرب لهم أنا قلت نحن لا نعرف حكومة لا نعرف حكومة الذي أعرفه لا أعرف حكومة عربية أو إسلامية أمدت الجهاد إلا السعودية وبمبالغ ضخمة كما قلت ألفين مئتين مليون دولار أما التبرعات الشعبية هذه كثيرة جدا يعني لكن لا تبلغ هذا المبلغ لكن ما دفعتها للمجاهدين دفعتها لحكومة باكستان، وكثير معظم الزخائر التي أطلقت في داخل أبغان الثان دفعت ثمنها السعودية صاروخ استينجر كانت السعودية تدفع كل ثمن كل صاروخ سبعين دولار. كل قضية أر بي جي كانت السعودية تدفع ثمنها خمسمائة دولار كل طلق الزكويةك تدفع ثمنها ثلاثة ونصف دولار الزكويةك هذا في دقيقة واحدة بيصرف حوالي خمسة وعشرين الدولار مضاب الطائرات فأنا ما أعرف حكومة أمدت الذهادة بمالها بالمال ها؟ مثل السعودية او حتى غير السعودية انا ما بعرف حكومة الموقف السياسي ما رأينا وقف بجانب المجاهدين ايش يقولوا الاعتراض بالمجاهدين انه يعترفوا بشر بس انه يقولوا في بشر ثم فقط انه يقولوا انه بشر ايش الاعتراف حكومة فلسطين امعلق في الهواء ما الهاء مش واقف على ارض مش واقف على ارض مئة دولة كل الدول العربية تعترف بها والمجاهدون تسعون كل ما من الأرداء ديهم سيطهم تقتروا من دماء أعدائهم توجوا هذه توجوا الأمة بتاج النصر وبإكليل الغار ما بعد ذلك والكلمة خير كلمة خير إنه أنتوا صحيح ما هو اسمكم أفغان وواقفين فوق أرضكم ما نعترف للأسف <تصفيق> على كل حال الدول العربية والإسلامية يعني الحمد لله بس وافقوا على أنه يعطوهم مقعد وزارة الخارجية في المؤتمر الإسلامي وفي دول عارضت في دول عارضت ثلاث دول عارضت ها معروف يعني سوريا مش معقول تقف بجانب المسلمين في أي موقف ابدا واليمن الجنوبي والشمالي وقف ضد القرار يعني المنظمة المره والعراق اللي بيستحوا شوي سكتوا لا مأي دين ولا معارضين المنظمة أحسن موقف إلى هذا الموقف إنهم سكتوا نعم وإلى دائما معارضين للمجاهدين حتى في الامم المتحدة وغيرها فللأسف والله بقيت الدول العربية وافقت وعندما تقدم حكمة يار ليحتل مقعد وزير الخارجية في المؤتمر الإسلامي دو التكبير في قاعة المؤتمر كم من ياشي كيف نحن تطيع نقدم مساعدة للمجاهدين لبصفين دون وصيدة مشكوك في أمره إيه ما أقول نحن والله نظرنا عن للجهاد وكل من يقبل بجهدنا الجهاد ولو مهما كان سيئا يجب أن نذكر خيرا والحمد لله رب العالمين ما لوثت لساني في حياتي بمدح طاغيه ولا بمدح حاكم والله ما مددت يدي في حياتي لحاكم ولقد رفضت الجلوس مع كثير من أمراء السعوديه والله وصلح لي لكن ما قبلت ما اريد لكن موقف حق يجب ان يذكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله إيش <تصفيق> السؤال؟ كيف نصفيان؟ كيف نصفيان ما بين المزارين المجاهدين المسلمين دون وصي مشروح يوم الواحد يجذب رعاة الفلسطين كيف يجذب وهم فئران؟ في عندكم ناس مسلمون لهم صلات دحامات اعطوهم يوصلونه؟ أسألوا. ما الجائز؟ ما عندكم ناس فلسطينيون في قط؟ هنا في هذا البلد معروفون ودعاء انقياء واضحون تعطونهم بأيديهم يوصلونها إلى المجاهدين في العرض المحتلة سؤال. سؤالة من سيتم تحميل الدول الإسلامية التي تقع تحت الاحتلال السوري من ثمان والخارة وغيرها من المستان أبشر أبشر بدأ ابشر أبشر شاء الله وقتوا وقتوا وقت وقت 25 سنه سيسقط الاتحاد السوفيتي على اكمل ان شاء الله وقتوا شاء الله وقت وقت سيتحول تاريخ العالم كله باذن الله ابتداء من افغانستان ان شاء الله بس أنتوا توكلوا على الله انا مطمئن اراه هذا اراه كما اراد ان الاسلام قادم ليأخذ بزمام البشريه وأن أفغانستان هي بداية بسيط ببداية النور الذي سيعم الأرض إن شاء الله. إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا أننا سنحكم روما. سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولاً؟ القسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة العراق يعني القسطنطينية أولاً. وفتحت بعد سنة 857 ق. بعد الحديث الثمان قرون نظ ستفتح روما إن شاء الله. إن شاء الله، ولعل ولد من أولادكم يكون حاكما لروما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وبجوز أنتم يعني الجيل هذا اللي عمره 20 سنة، آه؟ إن شاء الله سيشهد فتح، بقد يشهد فتح روما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أرى هذا، بس أنتم مش مصدقين، أنا أنا مصدق عارف. عارف. فوعدنا به ربنا. وعدنا به ربنا إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد على خاطركم من كان يصدق أنه قبل قبل عشر سنوات أنه أفضل سنسة على روجيا من الذي كان